والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجدت أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في خيرات وهم لها سابقون 119. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون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 تَطِيب وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ